خزائن الرحمن تقدم فتاوى الحاج يقول السائل لو قطع طوافي صلاة الفريضة فما علي في هذا اللغة إذا أقيمت الصلاة الفريضة وأنت تطوف قف وصلي الفريضة يجب عليك ذلك أن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. حتى لو قلنا لك أن لك أن تؤخر الصلاة حتى تنتهي من الطواف لن يدعو لك مجالا للطواف فنتكلم عن واقع تقف لتصال الفريضة فإن صليت الفريضة ارجع من اول الحجر وابدأ الشوط اولا هل هذا واجب لا ليس بواجب هذا أحوط لك تحركت امينا تحركت أسارا اماما لا تعلم المكان الذي وقفت عنده وأنت لابد أن تأتي بالشوط كاملا تاما ولن يكون ذلك بيقين إلا أن ترجع إلى الحجر وتبدأ الشوط من جديد لا أنا ما أريد الزحام شديد وهذا يتابني أقول لك بغلبة الظن انظر إلى المكان الذي وقفت عنده وصليت الفريضة وأتم شوت عليه ويكون بذلك قد صح